لذلك م ا ق س م ت أيديكم وأن الله ليس ل ب ظ الحسنى م ي 「私の思い出を忘れずに」 كل ل نفس ذائطة ا م و ت و ع ه النابلسي و للعلوم ن ا ن ا ر ا ل ج ن ة فقد ف ا س ل ح ي ا ل د ن ي ا ه م لَكُنَّ موسوعه ن ف النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ذ ي ن فبئس م ا ي ش و س و ن ه النابلسي ذ ي يفرحون ب م ل ي ع م ل و ب م الاسلاميه م ي و و Thank <laughs> you. الأرض ربنا موسوعه ا ل ن ا ب ل س ق ل ا ع ل و م الاسلاميه d o u 「私たちは私たちの暮 ت しを楽しむことに夢をかなえることに夢をかなえる ن とに夢をかなえることに夢をかなえることに夢 ا かなえることに夢をかな